بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاذ هو المجلس السابع والثلاثون من مجالسه جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى وما زلنا مع تفسير سورة إبراهيم قال رحمه الله ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله؟ يقول أي شكر نعمته عليهم في محمد صلى الله عليه وسلم كفرا كفروا به. واختلاف القراء في الهمزتين من يشاء ألم يشاء من الآية السابقة؟ ألم كاختلافهم فيها من السفهاء ألا في سورة البقرة؟ ونعمه رسمت بالتاء في أحد عشر موضعا وقف عليها بالهاء ابن كثير وابو عمرو والكسائي ويعقوب. وأحلوا قومهم الذين شايعوهم في الكفر دار البوار الهلاك قرأ أبو عمر وحمزة وورش عن نافع والدوري عن الكسائي وابن ذكوان عن ابن عامر البوار بالإمالة واختلف فيه عن حمزة وابن ذكوان فروي عن الأول الإمالة بين بين وعن الثاني الإمالة والفتح وقرأ الباقونة بالفتح ثم بين دار البوار فقال جهلنا ما يصلونها يدخلونها فيقاسون حرها وبئس القرار المستقر. وجعلوا لله أندادا أمثالا وليس لله ند ليوضل قرأ ابن كثير أبو عمرو ليضل بفتح الياء على اللزوم. اللي يضلهم واختلف عن رويس روى عقوب وليس الضلال ولا الاضلال غرضهم في اتخاذ الأنداد. لكن لما كان نتيجته كان كالغرض وقرأ الباقون بالضم أي ليضلهم الناس قوله وليس الضلال والإضلال غرضهم هذا ليس متعلقا بالقراءة ليضلوا فقط لك الكلام على الأمرين الكلام هنا في اللام في معنى اللام عن سبيله الذي هو التوحيد قل تمتعوا في الدنيا بشهواتكم فإن مصيركم إلى النار وعيد وتهديد فقوله اعملوا ما شئتم قل لعبادي الذين آمنوا قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وروح عن يعقوب لعبادي بإسكان الياء والباقون بفتحها يقيم الصلاة أي الصلوات الخمس وينفق مما رزقناهم سرا قال صدقه التنفل وعلانية الزكاة المفروضة ونصبهما على المصدر أي انفاق سر وعلانية وقوله يقيم قال فرقة من النحويين جزمه بإضمار لام الأمر وقال فرقة وهو فعل مضارع يبنى لما كان في يبنى لما كان في معنى فعل الأمر لأن المراد أقيم من قبل أيات يوم لا بيع فيه ولا خلال مخالة أي مصادقة قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا بيع ولا خلال بالفتح وعدم التنوين والباقون بالرفع والتنوين الله مبتدأ خبره الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم تعيشون به وهو يشمل المطعوم والملبوس يعني الذي يخرج من الأرض يشمل المطعوم وهذا واضح والملبوس يعني الملبوس مما يخرج من الأرض صورة مباشرة كالقطن ونحوه و... و... والكتان ونحوه أو صورة غير مباشرة مثل الصوف الحيوانات التأكل ف... ثم يأخذ منها الصوف و... ونحو الصوف مثل الوبر وغيره قال وسخر ذل لكم الفلك السفن لتجري في البحر بأمره حيث توجهتم وسخر لكم الأنهار لانتفاعكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي متصلي السير وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان بالزيادة والنقصان والإضاءة والإظلام والحركة والسكون فيهما وأتاكم من كل يقول أي بعض جميع بعض هذه من كلمة من أي بعض جميع ما سألتموه فإن الموجودة من كل صنف بعض ما في قدرة الله وإن تعد نعمة الله لا ترصوها أي تستوفو عدها وتقدم التنبيه على مذاهب القراء في نعمة ورسمها إن الإنسان لظلوم بالمعصية كفار لنعم ربه وإذ قال أي واذكر إذ قال إبراهيم قرأ هشام عن ابن عامر إبراهام بالألف ومعنى إبراهيم بالسريانية الأب الرحيم رب اجعل هذا البلد مكة آمنا يؤمن فيه والفرق بينه وبين قوله اجعل هذا بلدا آمنا أن المسؤولة في الأول إزالة الخوف عنه وتصيره آمنا وفي الثانية جعله من البلاد الآمنا في الأول يقصد آية, آية سورة إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا فالجعل المفعول الثاني الأمن فيقول مسؤول في الأول إزالة الخوف عنه وتصير آمنا أما الثانية اجعل هذا بلدا آمنا فالمفعول الثاني بلدا آمنا يقول في الثانية جعله من البلاد الآمنة يقول وفي الثانية يقصد آية البخرة على ترتيب ذكري هنا وجنوبني قال بعيدني وبني أن نعبد الأصنام قال جمع صنم وهو ما كان مصورا والوثن ما كان غير مصور رب إنهن أي الأصنام أضللن كثيرا من الناس أي ضلوا بسببهن فمن تبعني على الإسلام فإنه مني من أهل ديني ومن عصاني ولم يؤمن بي فإنك غفور رحيم بتوبتك على الكفرة حتى يؤمنوا قال الكسائي عصاني بالإمادة قرأ الكسائي عصاني بالإمادة ربنا إني قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وابو عمرو إني بفتح الياء والباقون بإسكانها أسكنت من ذريتي أي بعض ذريتي وهم إسماعيل ومن ولد منه وذلك إن إبراهيم عليه السلام لما صار إلى مصر ومعه زوجته سارة وهبها فرعون مصر هاجر فلما قدم إلى الشام وأقام بين الرملة وإليا وكانت سارة لا تحمل فوهبت هاجر لإبراهيم عليه السلام فوقع عليها فولدت له إسماعيل عليه السلام ومعناه بالعبراني مطيع الله وكانت ولادته لمضي ست وثمانين سنة من عمر إبراهيم فحزنت سارة لذلك ووهبها الله إسحاق وولدته ولها تسعون سنة ثم غارت سارة من هاجر وابنها وطلبت من إبراهيم أن يخرجهما عنها فسار بهما إلى الحجاز وتركهما بمكة بإذن الله تعالى وليس بمكة يومئذ أحد ولا بها ماء ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف إبراهيم طريقا ستبيعته ام اسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انيس ولا شيء وقالت له ذلك مرارا وهو لا يلتفت إليها فقالت له الله امرك بهذا قال نعم فقالت إذا لا يضيعنا الله ثم رجعت فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثانية حيث لا يرونه استقبل القبلة بوجهه ثم دعى بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال بواد غير ذي زرع ربنا إني اسكنت من بواد غير ذي زرع يعني وادي مكة لأن حجرية لا تنبت عند بيتك المحرم سماه محرما لأنه يحرم عنده ما لا يحرم عند غيره ربنا ليقيم الصلاة واللام لا مكي وهي متعلقة بأسكنت فيكون ربنا نداء معترض وقيل فيها غير ذلك خيل في التعلق غير ذلك وخيل في اللام غير ذلك فجعل أفئدة أي قلوبا من الناس قرى هشام عن ابن عامر أفئدة بيائم بعد الهمزة ومن للطبعيد أي أفئدة من أفئدة الناس قال مجاهد لو قال أفئدة الناس لزحمتهم فارس والروم والترك والهند وقال سعيد بن لحج اليهود والنصارى والمجوس ولكنه قال أفئدة من الناس فهو المسلمون تهوي يميل إليهم وتقصدهم بسرعة وارزقهم من الثمرات ما رزقت سكان القرى ذوات الماء لعلهم يشكرون تلك النعمة فأجاب الله دعوته وجعله حرما آمنا يجب إليه ثمرات كل شيء كما أخبر سبحانه وتعالى في القرآن وروي أن الطائفة كانت من مدائن الشام بأردن فلما دعا إبراهيم بهذا الدعاء أمر الله جبريل عليه السلام حتى قلعها من أصلها فأدار حول البيت سبعا ووضعها قريب مكة وبهذه القصة سميت الطائف وهو موضع ثقيف ومنها أكثر ثمرات مكة وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشعر من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء وعط وعطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى فانطلقت كراهة أن تنظر إليه فوجدت الصفى أقرب جبل في الأرض أليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادية تنظر إليه هل ترى أحدا فلم ترى أحدا فهبطت من الصفة حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى احدا فلم ترى احدا ففعل ذلك سبع مرات قال ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما فلما اشرفت على المروة سمع صوتا فقالت مه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد اسمعت إن كان عندك غوث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهي تقول بعدما تغرف زمزم قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكان زمزم عينا معينة قال فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله عز وجل يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله عز وجل لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكان كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم مقبلين من طريق كده فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء فأرسلوا جريا أو جريين فاذا هم بالماء فرجعوا فاخبروهم بالماء فأقبلوا وام إسماعيل عند الماء فقالوا لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم وروي أنهم قالوا أشركين في مائك نشرك في الباننا ففعلت فنزلوا وارسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل ابيات منهم وشب إسماعيل عليه السلام وتعلم العربية منهم أعجبهم حين شب فلما أدرك زوجهم رأة منهم وماتت هاجر وجاء إبراهيم عليه السلام مكة وتقدم ذكر قصتي مستوفا وبناء الكعبة الشريفة في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قولوا ربنا إنك تعلم ما نخفي قال من فراق إسماعيل وأمه وما نعلن نظهر من التجلد لسارة وما يخفع على الله من شيء في الأرض ولا في السماء لأنه العالم بعلم ذاتي تستوي نسبته إلى كل معلوم ومن للاستغراق الحمد لله الذي وهب لي أعطاني على الكبر إسماعيل وإسحاق أتقدم أن إسماعيل ولد لمضيه 86 سنة من عمر أبي. وأما إسحاق ولد لمضي تسعين سنة من عمر أبيه وقيل غير ذلك وتقدم ذكر إسماعيل وإسحاق ومقدار عمره ما في سورة البقرة إن ربي لسميع الدعاء لمجيبه رب اجعلني مقيم الصلاة متممها ومن ذريتي قال وبعض لأنه علم أن من ذريتي من لا يؤمن هذه في من ربنا وتقبل دعاء أثبت أبو عمرو وأبو جعفر وورش وحمزة ألياء في دعائي وصلا وفي الحالين يعقوب والبزي واختلف عن قنبل وصلا ووقفا وحذفها الباقون في الحالين ربنا اغفر لي ولوالدي قيل استغفر لهما وهما حيان رجاء إسلامهما وقيل إن أمه أسلمت فأراد إسلام أبي وللمؤمنين يوم يقوم أن الحساب ثم وعد المظلوم وأوعد الظالم فقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالنهي غيره ممن يليق به أن يحسب مثل هذا والغفلة معنا تمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور معنا يعني يمنع الإنسان من الوقوف على حقيقة الأمور هذا تعريف للغفلة قال واستدل بعضهم على قيام الساعة بموت المظلوم مظلوما وروي أنه وجد على جدار صخرة بيت المقدس نامت عيونك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي إنما يؤخرهم بالياء قراءة العامة يؤخرهم بالياء أي الله تعالى وأبو جعفر ورش ينصبان الواو بغير همز يؤخرهم وقرأ رويس عن يعقوب نؤخرهم بنون العظمة ليوم تشخص أي لا تغمض فيه الأبصار من هول ما تراه من ذلك اليوم موطعين مسرعين في خوف مقنع رؤوسهم أي رافعيها لا يرتد إليهم طرفهم أي لا تغمض عينهم في شخصة وأفئلتهم هواء أي صفر من الخير لا تعي شيئا لخوفها ويقال لكل أجوث خال هواء فكأنه سمي بذلك لحلول الهواء فيه وأنذن الناس يا محمد صلى الله عليه وسلم يوم يأتيهم العذاب وهو يوم القيامة فيقول الذين ظلموا أشركوا ربنا أخيرنا أمهيلنا إلى أجل قريب اي ردنا إلى الدنيا نجب دعوتك إلى التوحيد ونتبع الرسل فيما جاءون به فيجابون توبيخا على إنكارهم البعث أو لم تكونوا أقسمتم حلفتم من قبل في الدنيا ما لكم من زوال عنها وسكنتم قال قررتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم يعني هو ربما كان لا داعي لهذا التشكيل بهذه الصورة يعني وسكنتم قررتم مثلا الآية نفسها ليست أسكنتم مثلا وسكنتم أي قررتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم كقوم نوح وعاد وتبين لكم كيف فعلنا بهم عرفتم عقوبتنا إياهم وضربنا لكم الأمثال من أحوالهم أي بينا لكم أنكم مثلهم في الكفر واستحقاق العذاب وقد مكروا مكرهم وهو تكذيب الرسل وعند الله مكرهم أي محفوظ عنده يجازهم عليه وإن كان مكرهم أي قريش ومتقدم الكفار لتزول منه الجبال قراءة العامة لتزول بكسر اللام الأولى وفتح الثانية معناه لم يكن مكرهم بمزيل الجبال وقرأ الكسائي بفتح اللام الأولى وضم الثانية لا تزول، أي إن مكرهم وإن عظم حتى بلغ بمحل يزيل الجبال لم يقدروا على إزالة أمر محمد صلى الله عليه وسلم. قراءة العامة التي ذكرها لتزول هنا في التفسير قال معناه لم يكن يبقى إن وإن كان مكرهم إن هذه نافيه. وقراءة قراءة الكسائي قال لا تزول إن مكرهم يبقى إن هذه مخففة من الثقيلة قال وروية أن الآية تنزلت في نمرود الجبار الذي حاج إبراهيم فطبعا هو التوجيه بقى في الكلام في معنى القراءتين في كلام أوسع من هذا يعني في كلام أكثر من هذا والأصل المسألة في ذكر القراءتين واشتلاف أصل المعنى بينهم ثم بعد ذلك ما معنى إثباته أن هناك فيه قراءة فيها نفس أن تزول الجبال من مكرهم وقراءة فيها إثبات زوال الجبال من مكرهم فالكلام بعد ذلك فيه معنى القراءة قال وروي أن الآية تنزلت في نمرود الجبار الذي حاج إبراهيم في ربه قال النمرود إن كان ما يقول إبراهيم حقا فلا أنتهي حتى أعلى ما في السماوات فبنى صرحا عظيما ببابلة ورام الصعود إلى السماء ينظر إلى إله إبراهيم واختلف في طول الصرح في السماء فقيل خمسة آلاف ذراع وهو قول ابن عباس ووهب وقيل فرسخان, فرسخان وهو قول كعب ومقاتل. ثم عمد إلى أربعة أفراخ من النسور وأطعمها اللحم والخبز حتى كبرت, أو كبرت. ثم قعد في تابوت ومعه غلام له وقد حمل القوس والنشاب وجعل لذلك التابوت بابا من أعلى وبابا من أسفله ثم ربط التابوت بأرجول النسور وعلق اللحم على عصا فوق التابوت ثم خلع النسور فطرنا طمعا في اللحم حتى أبعدنا في الهواء وحالت الريح بينها وبين الطيران وقال لغلامه افتح الباب الأعلى فانظر ففتح فإذا السماء كهيئتها وفتح الباب الأسفل فإذا الأرض سوداء مظلمة ونودي أيها الطغي أين تريد فأمر عند ذلك غلامه فرمى بسهم فعاد إليه السهم متلطخا بالدم, بالدم فقال كفيت شغل إله السماء واختلف في ذلك السهم أي شيء تلطخ فقيل من سمكة في السماء من بحر معلق في الهواء وقيل أصاب طيرا من الطيور فتلطخ بدمه ثم أمر نمرود غلامه أن يضرب العصا وينكس اللحم ففعل ذلك فهبط النسور بالتابوت فسمعت الجبال حفيف التابوت والنسور ففزعت وظنت أن حدث في السماء أمر أو أن, أو أن الساعة قد قامت فكادت تزول عن أماكنها فذلك قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ثم أرسل الله ريحا على صرح نمرود فألقت رأسه في البحر وانكفأت بيوتهم وأخذت النمرود الرجفة وتبلبلت ألتنة الناس حين سقط الصرح من الفزع فتكلموا بثلاثة, بثلاثة وسبعين لسانا فلذلك سميت بابل لتبلبل الألسن بها وكان لسان الناس يومئذ بالسريانية فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا قال في الكلام تقديم وتأخير تقديره فلا تحسب الله مخلف رسله وعده من النصر لأوليائه وهلاك أعدائه وهذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من أمته المعنى لا تحسب يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت ومن اعتبر بالأمر من أن الله لا ينجز ميعاده في نصرة رسله ومعاقبة من كفر بهم إن الله عزيز غالب لا يدافع ذو انتقام من الكفرة لا سبيل إلى عفوه عنهم يوم تبدل الأرض غير الأرض أي تبدل أوصافها بتغير آكامها وآجامها وأشجالها والسماوات أيضا تبدل بزوال شمسها وقمرها وكونها مرة كالدهان ومرة كالمهل وبرزوا خرجوا من قبورهم لله الواحد القهار أي لحسابه قرأ أبو عمرو وارش عن نافع والدوري عن الكسائي القهار بالإيمالة حيث وقع واختلف عن حمزة وابن ذكوان وترى المجرمين يومئذ مقرنين أي مقرونين مع شياطينهم في الأصفاد القيود واحده صفد ثرابرهم قمصهم من قطران وهو عصارة شجر تسمى الأبهل يستخرج بالنار وهو كريه اللون والطعم والرائحة سريع الالتهاب تطلى به الإبل الجربة فيحرق الجرب والجلدة تطل به جلود الكفار فيصير قمصا لهم فيضطرم عليهم نارا فراءة العامة بفتح القاف وكسر الطاء على كلمة واحدة وقرأ يعقوب برواية زيد قطر قال بكسر القاف وسكون الطاء وتنوين الراء آن بهمزة مقطوعة ممدودة على كلمتين أي يعني قطر آن أي من نحاس مذاب إن تحر وأبو عمر يدغم الدالة من الأصفات في السين من سرابيلهم وتغشى وجوههم أي تغطيها النار لأنهم لم يتوجهوا بها إلى الحق ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير وشر تلخيص برزوا للجزاء إن الله سريع الحساب أي فاصله بين خلقه بالإحاطة التي له بدقيق أمورهم وجليلها هذا أي القرآن بلاغ للناس كفاية لهم ولينذروا به ليخوفوا به وليعلموا بالحجج التي أقامه الله تعالى أنما هو إله واحد لا شريك له وليتذكر ليتعظ أولو الألباب ذو العقول روى أن قوله وليتذكر أولو الألباب نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه والله أعلم قال سورة الحجر مكية وآيها تسع وتسعون آية وحروفها ألفان وسبعمائة وأحد وسبعون وكلمها ستمائة وأربع وخمسون كلمة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تقدم الكلام عليه ومذاهب القراء فيه أول سورة يونس تلك أي هذه آية الكتاب وقرآن أي وآيات قرآن القرآن معطف على الكتاب مبين يبين الحق من الباطل والحلال من الحرام عطف القرآن على الكتاب وإن كان هو هو لاختلاف لفظيهما وتنكيره للتفخيم أي آيات الجامع لكونه كتابا كاملا هذه الفصل المنقولة لمحل هنا يعني آيات الجامع لكذا وكذا لكونه كذا وكذا أي آيات الجامع لكونه كتابا كاملا وقرآنا يبين الرشد من الغي بيانا عربيا ربما قرأ نافع أبو جعفر عاصم بتخفيف الباء والباقون بتجديدها وهما لغتان ورب للتقليل وكم للتكثير ورب تدخل على الاسم وربما على الفعل يقال رب رجل جاءني وربما جاءني رجل وأدخل ماها هنا للفعل بعدها يود يتمنى الذين كفروا يوم القيامة عند دخولهم النار ومعرفتهم بدخول المسلمين الجنة لو كانوا مسلمين في الدنيا فإن جون النجاء الذي مانعه أن لم يكونوا مسلمين فإن قيل ربما للتقليل وهذا التمني يكثر من الكفار فالجواب أنهم إذا شاهدوا أهوال يوم القيامة تذهب عقولهم فإذا ثابت إليهم عقولهم وذلك قليل سألوا الإسلام ويجوز أنهم لما تمنوا الإسلام فلم ينفعهم تمنيهم شيئا كان قليلا لأنه لم تحصل به فائدة أفي توجيهات أخرى ثم تهددهم بقوله ذرهم يا محمد صلى الله عليه وسلم يأكلوا ويتمتعوا بنيل شهوات الدنيا ويلهيهم الأمل أن يشغلهم أملهم لطول أعمارهم عن النظر والإيمان بالله ورسوله قرر ويس عن يعقوب ويلههم بضم الهاء الثانية والميم فسوف يعلمون وبال صنيعهم إذا عاينوا جزاءه والآية منسوخة بآية القتال قوله وذرهم أو ذرهم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم أي وما أهلكنا أهل قرية إلا لوقت أجلها المحدود والواو في ولها لتأكيد لسوق الصفة بالمنصوف فيقال جاءني زيد عليه ثوب وجاءني زيد وعليه ثوب ما تسبق من أمة أجلها المعلوم من صلة وما يستأخرون عنه من صلة أمة في الأصل فاعل وقالوا يعني مشرك مكة للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذي نزل عليه الذكر أي القرآن إنك لمجنون أي إنك تقول قول المجانين حين تدعي أن الله نزل عليك الذكر لوم هل لا تأتين بالملائكة يشهدون لك إن كنت من الصادقين في دعوات قال الله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق أي بالقرآن أرى حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم ننزل بنونيني الأولى مضمومة والثانية مفتوحة وكسر الزاي. الملائكة بالنصب مفعول به. وروى أبو بكر عن عاصم بالتاء مضمومة وفتح النون والزاي. الملائكة بالرفع. وقرأ الباقون بالرفع على إناء بالفعل. وقرأ الباقون كذلك غير أنهم يفتحون التاء وتكون الملائكة فاعلا. والبزيو عن ابن كثير يشدد التاء واصلا وما كانوا إذا منظرين قال وإذا جواب للمشركين وجزاء الشرط مقدر تقديره ولو نزل الملائكة ما أخرنا عنهم العذاب عند معاينة الملائكة إن نحن نزلنا الذكرى رد لإنكارهم وإن له للقرآن لحافظون من الزيادة والنقصان والتبديل وقيل الضمير في له راجع إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن نحفظه من الأسوأ ولقد أرسلنا من لك رسلا في شيع أي أمم الأولين وشيعتهم القوم المجتمعة المتفقة كلمتهم وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كما فعلوا بك ذكره تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أي كما سلكنا الكفر والاستهزاء بالرسل في قلوب شيع الأولين كذلك نسلقه ندخله في قلوب المجرمين من أهل مكة والسلك إدخال الشيء في الشيء لا يؤمنون به يعني حتى لا يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وقد خلت مضت سنة الأولين أي سنة الله فيهم بإهلاك من لم يؤمن منهم وهذا وعيد لأهل مكة ولو فتحنا عليهم أي على هؤلاء المختلحين بابا من السماء فظلوا فيه أي الملائكة في الباب يعرجون يصعدون وهم يرونهم عيانا ونجعل اسم ظلة عائد على الملائكة الضمير لقالوا إنما سكرت أبصارنا قرأ ابن كثير سكرت بتخفيف الكاف أي حبست ومنعت من النظر وقرأ الباقون بتجديدها أي سدت بل نحن قوم مسحورون بل سحرنا محمد بذلك ولقد جعلنا في السماء بروجا أي قصورا وهي منازل الشمس والقمر والكواكب السيارة وهي 12 برجا الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي والدل والحوت وزيناها أي السماء بالنجوم للناظرين المستدلين بها على قدرة خالقها وحفظناها من كل شيطان الرجيم فلا يقدر أن يصعد إليها ويطلع على أحوالها إلا من استرق السمع استثناء مقطع أي ولكن من استرق السمع أي اختلسه سرا فأتبعه لحقه شهاب مبين كوكب مضيء وذلك أن الشياطين يركب بعضهم بعضا إلى السماء الدنيا فيسترقون السمع من الملائكة فيرمون بالكواكب فلا يخطئ أبدا فمنهم من يقتله ومنهم من يحرق وجهه أو يده أو حيث شاء الله أو يخبله لألا يعود إلى استراق السمع فيصير غولا في الأرض يغتال الناس عن ابن عباس أنهم كانوا لا يحجبون عن السماوات إلى أن ولد عيسى فمنعوا عن ثلاث سماوات فلما ولد محمد صلى الله عليه وسلم <تصفيق> منعوا عن السماوات كلها والأرض مددناها بسطناها على وجه الماء يقال إنها مسيرة 500 سنة في مثلها دحيت من تحت الكعبة في مثلها ماذا تعلق بما سبق ثم قولوا دحيت هذا ابتداء الكلام لأنها لا دحيت في مثل الخمسمائة سنة والقينا فيها رواسية قال جبالا ثوابت وقد كانت الأرض تميد إلى أن أرسها بالجبال وأنبتنا فيها أي في الأرض من كل شيء موزون مقدر بما تقضي حكمته وجعلنا لكم فيها معيش ما تعيشون به من المطاعم والملابس وما لستم له برازقين أي وجعلنا لكم ما لستم له برازقين من العيال والخدم وسائر ما يظنون أنهم يرزقونهم ظنا كاذبا المعنى الله الرزاق فلا تعتقدوا أنكم ترزقون أحدا أي من معطوف على معيش ثم أوضحه بقوله وإن أي وما من شيء إلا عندنا خزائنه أي إلا أي وإلا ونحن قادرون على إيجاده وما ننزله مع كثرته وتمكننا منه إلا بقدر معلوم بحد محسوب على قدر المصلحة وأرسلنا الرياحة قرأ حمزة وخلف الريحة على الإفراد وعلى تأويل الجنس والباقون بالجمع لواقحة حواملة تحمل الماء إلى السحاب فيجمعوا لاقحة يقال لاقة لاقحة إذا حملت الولدة فانزلنا من السماء ماء فأسقيناكم فجعلناه لكم سقيا وما أنتم له بخازنين أي ليست خزائن في أيديكم وإن نحن نحي ونميت ونحن الورثون الباقون والوارث من صفات الله ولقد علمنا المستقدمين منكم أي من تقدم من الأمم من لد أهبط آدم إلى الأرض ولقد علمنا المستأخرين أي بمن تأخر في الزمن إلى يوم القيامة فنجازي كلا بعمله وإن ربك هو يحشرهم جميعا للجزاء إنه حكيم متقن أفعاله عليم بكل شيء ولقد خلقنا الإنسان المراد آدم عليه السلام سمي إنسانا لأنه عهد إليه فنسه ودخل من بعده في ذلك إذ هو من نسله من صلصال طين يابس غير مفبوخ فإذا طبخ فهو فخار من حماء جمع حمأة أو جمع حمأة وهو الطين الأسود المتغير مسنون مصور والجان قال هو أبو الجن كآدم أبو البشر وقيل هو إبليس خلقناه من قبل أي قبل آدم من نار السموم أي نار الحر الشديد بالنهار لأنه ينفذ في المسام وإن قال ربك واذكر وقت قوله للملائكة إني خالق أي سأخلق بشرا خالق بشأن هذا في معنى الاستقبال من صلصال من حمأ مسنون والبشر آدم وهو مأخذ من البشرة وهو, الو... وهو وجه الجلد في... في الأشهر من القول فإذا سويته عدلت خلقه ونفخت فيه من روحي فصار بشرا حيا والروح جسم لطيف يحيى به الإنسان وأضافه إلى نفسه تشريفا إضافة خلق وملك إلى خالق ومالك أي من الروح الذي هو لي فقعوا فسقطوا له ساجدين سجود تحية لسجود عباده فسجد الملائكة كلهم أجمعون أكد بتأكيدين للمبالغة في التعميم ومنع التخصيص إلا إبليس استثناء من الملائكة لأنه كان منهم هو الظاهر من هذه الآية ومن كثير من الأحاديث وذلك أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود ولو لم يكن إبليس منهم لم يذنب في ترك السجود وتقدنا في سورة البقرة أنه من الملائكة على الأصح هذا في خلاف بين السلف فيه هل هو من الملائك هو هنا يرجح أنه من الملائك هل هو من الملائكة أم ليس من الملائك هو على القولين هو من الجن على القولين هو من الجن ولكن هل الجن هؤلاء من الملائكة الجن طائفة خاصة من الملائكة التي كان منها إبليس أم أنه لم يكن من الملائكة أصلا هنا يبني على الكلام الذي ذكره سباحا صورة البخرة أبا يكون مع الساجدين لآدم قال إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين كان اسمه عزازيل فحينئذ سماه إبليس من الإبلاس هو الإبعاد أي مبعد قال لم أكن لأسجل لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون أراد أني أفضل منه لأنه طيني وأنا ناري والنار تأكل الطينة وتقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف قال فخرج منها أي من الجنة فإنك رجيم طريد وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين فهو ملعون في السماوات والأرض إلى يوم الجزاء قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون من قبورهم وقت النفخة الأخيرة أراد ألا يموت قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم عند الله وهي يوم موت الخلاائق فوقت نفقة الأولى وطلب إلى يوم يبعثون فانظره الله إلى وقت نفقة الأولى لا إلى يوم يبعثون قال مدة موت الخبيث أربعون سنة قدر ما بين النفختين قال رب بما أغويتني أضل التني الباء للقسم أي أقسم بإغوائك إياه لو زيننا لهم في الأرض حب الدنيا ومعاصيه ولأغوي أنهم أضل, أضل أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين واستثنى الخبيث المخلصين لعلمه أن كيده لا يضرهم قرأ الكوفيون ونافعون وأبو جعفر المخلصين بفتح اللام حيث وقع اي من أخلصته بتوحيدك اسم فعول فهديته واصطفيته وقرأ الباقون, الباقون بكسرها اسم فاعل يعني المؤمنين الذين أخلصوا لك الطاعة والتوحيد قال الله تعالى هذا أي الإخلاص صراط علي بمعنى إلي مستقيم والمعنى هذا طريق علي بأن أراعيه وهو ألا يتبعك المخلصون قوله والمعنى كذا يعني وكأن المعنى الذي يذكره بعد ذلك يعني هل هو يحاول الجمع وإلا فالمعنى الذي يذكره بعد قوله والمعنى فيه اختلاف عن القول الذي ذكره في تفسير هذا صراط علي مستقيم على تفريق الكلام يعني لمن تأمل ذلك وهذه الآية فيها عدة أقوال في قول هذا الصراط علي مستقيم قرأ يعقوب علي بكسل اللام ورفع الياء وتنوينها من العلوي أي رفيع هذا الصراط علي مستقيم وقرأ الباقون بفتح اللام والياء من غير تنوين على المعنى الأول إن عبادي ليس لك عليهم أي على قلوبهم سلطان قدرة وتسلط إلا من اتبعك أي لكن من اتبعك من الغاوين لك عليهم سلطان وإن جهنم لموعدهم لمصير الغاوين أجمعين تأكيد للضمير لا سبعة أبواب بعض وفوق بعض لأنها سبع طباق أعلاها جهنم ثم لاذا ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم وفي أبو جهر ثم الهاوية وأشهر منازلها جهنم هو موضع العصات من المؤمنين الذين لا يخلدون لكل باب منهم من إبليس وأتباعه جزء نصيب مقسوم للطبقة الأولى وهي العليا الموحدون من أهل الكبائر وللثانية النصارى وللثالثة اليهود وللرابعة الصابئون وللخمسة المجوس للسادثة أهل الشرك وللثالثة المنافقون قرأ أبو جعفر جزء بتجديد الزي بغير همز وقرأ أبو بكر عن عاصم بضم الزي مع الهمز جزء والبقون بإسكان الزي والهمز إن المتقين في جنات قال بساتين وعيون أنهار قرأ ابن كثير وحمزته الكسائي وابن ذكوان على ابن عامر وأبو بكر المعاصم وعيون بكسر العين والبقون بضمها يقال لهم أدخلوها قدر القول أدخلوها أي الجنات قرى أرويس عن يعقوب بخلاف عنه وعيون وعيون ذكروها بضم التنوين وكسر, وكسر الخاء كأنه قال أدخلوها قال على ملام يسمى فاعله فهي همزة قاطع نقلت حركته إلى التنوين وقرأ الباقون بضم الخاء على أنه فعل أمر والهمزة للوصل ادخلوها على فعل الأمر ادخلوها بضم الخاء وهمزة الوصل على هذا فعل الأمر قالهم على أصول في التنوين فأبو عمر وعاصم وحمزة ويعقوب يقرؤون بكسر التنوين في الوصل والباقون بالضم بخلاف عن ابن ذكوان بسلام أي من كل آثى وتسلم عليكم الملائكة آمنين من كل مخوف ونزعنا ما في صدورهم من غل حقد بساب عدوة كانت بينهم في الدنيا إخوانا نصب على الحال على سرور جمع سرير متقابلين في الوجوه إذ الأسرة متقابلة فهي أحسن في رتبة لا يمسهم لا يصيبهم فيها نصب وهو التعب وما هم منها بمخرجين فإن تماما نعمة الخلود نبي أعلم يا محمد صلى الله عليه وسلم عبادي أني أنا الغفور الرحيم لمن تاب قرأ أبو جعفر نبي بإسكان الياء بغير همز والبقونة بالهمز وقال نافع وأبو جعفر أبو عمرو بن كثير عبادي أنيا بفتح الياء فيها والبقونة بإسكانها وأن عذابه والعذاب الأليم لمن لم يتب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة، فأمسك عنده تسعة وتسعين رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة. فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة، لم يئس من الجنة. ولو يعلم، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب، لم يأمن من النار. ثم عطف على نبي عبادي ونبئهم عن ضيفي أي عن خبر ضيف إبراهيم والضيف اسم يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث والمراد بالضيف الملائك. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أي نسلم سلاما قال إبراهيم إن منكم وجلون خائفون لأنهم لم يأكلوا من طعامه قالوا لا توجل إن نبشرك قرأ حمزة نبشرك بفتح النون وإسكان الباء وتخفيف الشين وضمها من البشري وهو البشر والبشارة وقرأ الباقون بضم النون وفتح الباء وتجديد الشين مكسورة من بشر المضاعف على التكثير بغلام عليم في الصغري حكيم في كبره وهو إسحاق عليه السلام فتعجل إبراهيم من أن يولد له مع كبره وكبر امرأته قال أبشرتموني بالولد على أما الثانية الكبر أي على حال الكبر فبما أي فبأي شيء تبشرون قال نافع بكسر النون وتخفيفها تبشروني وتقرير هذه القراءة قراءة نافع يقصد أن حذفت النون التي للمتكلم أصلا تبشروني وكسرت النون التي هي علامة الرفع ثم حذفت ألياء لدلالة الكسرة عليها قرأ قال ابن عطية وغلط أبو حاتم نافعا في هذه القراءة وقال إن شاهد الشعر في هذا اضطرار وهذا حمل منه وقال كوشي ولا يلتفت إلى الطاعن في هذه القراءة لصحة نقلها بل لتواترها فتكون أصلا يحتج به لا له وقرأ ابن كثير بكسر النون مشددة أي تبشرونني أدغمت نون الجمع في نون الإضافة ثم حذفت الياء التعليل المتقدم وقرأ الباقون بفتح النون مخففة علامة الرفع اللي هو علامة الرفع في الأفعال خمسة, خمسة. قالوا بشرناك بالحق بصدق الواجب وجوده فلا تكن من القانطين الآيسين قالوا من يقنطوا قرأ أبو عمرو الكسائي ويعقوب يقنطوا بكسر النون والباقون بفتحها وهم اللغتان أن يئس من رحمة ربه إلا الضالون المخطئون المعنى لا ينكر وجود الولد منا قنوطا بل استبعادا والقنوط من رحمه الله كبيرة كالأمن من مكره. قال فما خطبكم أيها المرسلون أي فما شأنكم الذي أرسلتم لأجله سوى البشارة قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين وهم أهل مدينة سدوم الذين بعث فيهم لوط عليه السلام والمجرم الذي يرتكب المحظورات إلا آل لوط الآل القوم الذين يؤول أمرهم إلى المضاف إليه هنا يتكلم في أصل معناها اللغوي ومن أين جاءت آلها والاستثناء منقطع من قوم إلا قال, قال والاستثناء منقطع من قوم لأن القوم موصفون بالإجرام وآل لوط لم يجرموا إن لمنجوهم أجمعين مما يعذب به القوم قر حمزة والكسائي ويعقوب وخلف لمنجوهم بالتخفيف التشكيل مكتوب هنا خطأ والباقون بالتشديد إلا مرأته استثناء من آل لوط سيكون استثناء من استثناء تقدير أهلكناهم إلا آل لوط إلا مرأته قدرنا حكمنا إنها لمن الغبرين الباقين في الهلاك الذين لم يستثنوا منهم قرّب بكان عاصم قدرنا بتخفيف الدليل والبقونا بتجديدها فلما جاء آل لوط المرسلون قال اختلاف القراء في حكم الحمزتين من قول جاء آل لوط كاختلاف في إمام من قول ولا تؤتى السفهاء أموالكم في سورة النساء قال لوط لهم إنكم قوم منكرون لا عرفكم قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترون أن يشتقون أنه نازل بهم وهو العذاب وكان لوط يعد قومه نزول العذاب فلا يصدقونه فقالت الملائكة وأتيناك بالحق باليقين من عذابهم وإننا لصادقون في قولنا فأسري بأهلك فاذهب بهم قرأ نافع بن كثير أبو جعفر فأسري بوسط الألف من سرى وقرى الباقون بقطعها من أسر ومعناهما واحد وهو سير الليل بقطع من الليل بضائفة منه قيل إنه السحر الأول واتبع ذبارهم سر خلفهم ولا يلتفت منكم أحد لينظر ما وراءه فيرى من الهول ما لا يطيقه وانظوا حيث تؤمرون بالذهاب إليه والشام قرأ أبو عمرو حيث تؤمرون بإضغام الثائف التاء وقضينا إليه ذلك الأمر أي أعلمناه أن دابر أي آخرة هؤلاء مقطوع مهلك مصبحين أي أو حين إليه أنهم يهلكون جميعا وقت الصبح وجاء أهل المدينة أي سدون إلى لوط واختلاف القراء في جاء أهل واختلاف في جاء آلة يستبشرون طمعا في نيل شهواتهم الخبيثة من الملائكة قال لوط لقومه إن هؤلاء ضيف فلا تفضحوني بفضيحة ضيف واتقوا الله ولا تخزون بفعل الخبيث فيهم لأن من أهين ضيفه فقد أهين قرأ يعقوب تفضحوني تخزوني بإثبات الياء فيها أو فيهما والباقون بحذفها قالوا أولم ننهك عن العالمين أي عن ضيافة الناس لأنهم كانوا يأخذون المر بهم ليخبثوا به سيحول بينهم وبينه ويبيت عنده ضيفا فنهوه عن ذلك قال هؤلاء بناتي أزوجهن إياكم إن أسلمتم فأتوا الحلال ودعوا الحرام إن كنتم فاعلين ما أمركم به وقيل أراد بالبنات نساء قومه لأن النبي كالوالدي لأمته قرأ نافع أبو جعفر بناتها بفتح الياء والباقونة بإسكانها قال ابن عباس ما خلق الله تعالى خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما أقصى بحياة أحد إلا بحياته فقال لعمرك أي وحياتك فوقسه من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم وأصله ضم العين من العمر أصلها لعمره. ولكنها فتحت لكسرة الاستعمال أو معناه هو بقائك يا محمد ولم يقسم الله بحياه أحد غيره لانه أكرم البريه عنده صلى الله عليه وسلم إنهم لفي سكرتهم ضلالتهم يعمهون يتحيرون فخذتهم الصيحه اي صيحه جبريل بهم مشرقين مصادفين شروق الشمس لان ابتداء عذابهم كان عند طلوع الصبح واخره عند طلوع الشمس فإن جبريل قلع الأراضين بهم ورفعها إلى السماء ثم أهوى بها نحو الأرض ثم صاحبهم صيحة عظيمة فجعلنا عاليها سافلها قال منخفضها وأمطرنا عليهم على شذاذ القرى وهم لم يكن فيها حجارة من سجيل وهو على الكلام في الفصل بين من الذين قلبت بهم الأرض والذين أمطروا به الحجارة من سجيل أن هذا كان على القرى وهؤلاء الذين كانوا على شذاذ القرى خارجها قال حجارة من سجيل قال و سجيل وسجيل الصلب من الحجارة والطين إن في ذلك لآيات للمتوسمين أي المتفرسين طبعا هذا على قول يعني السجيل هذا حجارة من طين هذا واضح و مفسر أيضا بالقرآن سجين بها هي النون هنا كلام سجين طبعا كلام فيها يأتي في تفسير في السورة المطفين وهذا فيه كلام يعني فيه عدة أقوال إن في ذلك لآيات لا للمتوسمين أي المتفرسين وإنها أي قرية قوم الوطن لبسبيل مقيم بطريق ثابت يسلكه الناس لم يندرس بعد تتعظوا باثارهم يا قريش إذا ذهبتم إلى الشام لانها في طريقكم إن في ذلك لآية لا للمؤمنين بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن كان أصحاب الأيكة الغيضة وهو شجر مجتمع والأيكة أبعد الأرض من السماء وهم قوم شعيب. لظالمين بعثه الله إليم فكذبوه فأهلكوا بالظلة وتقدم ذكر القصة في سورة الأعراف. فانتقمنا منهم بالإهلاك وإنهما أي قرية قوم لوط والأيك لبيئا مبين بطريق واضح مستبين. ولقد كذب أصحاب الحجر هم ثمود والحجر واديهم بين المدينة والشام. المرسلين أراد صالحا. وقال المرسلين من حيث يجب بتجذيب رسول واحد تقذيب جميعهم. إذ القول في المعتقدات واحد للرسل أجمع فهذه العبارة أشنا على المكذبين. واتيناهم آياتنا هي الناقة وخروجها من الصخرة وكثرة شربها وولادتها مثلها في العظم في الحال وغزارة لبنها. وولادته معطف على مرفوعات على معطف على الخبر وولادتها مثلها تكون هذه مرفوعة ولادته. مثلها مفعول في العظم في الحال وغزارة كل هذه من الآيات وغزارة لبنيها فكانوا عنها معرضين يعني الآيات وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من خرابها والنحت النقر بالمعاول ونحوها في الحجارة فأخذتهم الصيحة صيحة العذاب مصلحين وقت الصبح فما أغن عنهم ما كانوا يكسبون من عددهم وعددهم وبناء حصونهم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما أي بين الجنسين السماوات والأرض يقول هذا للضمير المثنى وهنا في جمع إلا بالحق لم نوجد شيئا عبثا وإن الساعة لا آتية فيجاز المحسن بإحسانه والمسئوب بإساءته فصحى الصفحة الجميل أي أعرض عن المشكين إعراضا جميلا وأكد الصحابي بنعة الجمال إذا المراد منه ألا يكون أن يكون لا عتب فيه ولا حقد ونسخة بآية القتال إن ربك هو الخلاق العليم بخلقه ولقد أتيناك سبع من المثاني هي الفاتحة لأنها سبع آيات بإجماع ولأنها تثنى في الصلاة وتقدم الكلام على ذلك في أول التفسير والقرآن العظيم عطف على السبع لأن ما عدى الفاتحة قرآن لا تمدن عينيك أي لا تنظرن يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى ما متعنا به منهم اصنافا من الكفار نهى الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن الرغبة في الدنيا ومزاحمة أهلها عليها ولا تحزن عليهم إلا لم يؤمنوا جناحك اي تواضع للمؤمنين وارفق بهم وقل إني أنا النذير المبين قال برهانه قرأ نافع وأبو جعفر ابن كثير وأبو عمرو إنيا بفتح أليا والباقون بإسكانية كما أنزلنا أي وأنذل قريشا إنذارا مثل ما أنزلنا من العذاب هنا يتكلم في التشبيه كما أنزلنا هذا ما المشبه به يقول وأنذل قريشا إنذارا مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين المتحالفين الذين جعلوا القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم عضين عضوه أي فرقوه إلى سحر وكهانة وشعر وغير ذلك فوربك لنسألنهم أجمعين يوم القيامة سؤال توبيخ عما كانوا يعملون في الدنيا تصدع بما تؤمر فرق بين الحق والباطل بتبليغ الرسالة هنا يراعي في التفسير المعنى اللغوي للصدع قرى حمزة والكسائي وخلف ورويس عن يعقوب بخلاف عنه فاصدع بإشمام الصاد الزاي وأعرض عن المشركين ولا تتفت إليهم ونسخت بآية السيف إن كفينك المستهزئين بك وبالقرآن وهم قوم من كفار مكة أهلكهم الله قوم مسمون يذكرون في الأخبار الذين يجعلون مع الله إلها آخر يعني الأصنام فسوف يعلمون عاقبة أمرهم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من الشرك والاستهزاء فسبح بحمد ربك قل سبحان الله والحمد لله وكن من الساجدين المصلين روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الموت لأنه متيقن لا شك فيه والله أعلم انتهينا بفضل الله تعالى من تفسير صورة الحج انتهينا من المجلد الثالث من الكتاب مرة القادمة إن شاء الله نشرع في المجلد الرابع ويرتدد بصورة النحل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوخنا علما نافعا وعملا متقبلة وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتبوي